مع ه ب ة السماء لهذا الجيل مع الصوت الذي يحمل ر و ع ة انطلاقتنا الكبرى و ع ر ا ق ة امجاد هذا الوادي الطيب مع الصوت الذي يحدو ق ا ف ل ة النضال الثوري في الوطن العربي الكبير سادتي مع ام كلثوم فتح السفارة الان وظهرت ام خلسون على ف ش ب ة ا ل م ص ر ح والعمل ه و ط ر ي ق ن ا والعمل ه و ا غير امه بتنور طريقها ل ل أ م ا ن 「みんなでおもったいない」 هو العمل هو غيرنا والعمل هو غيرنا وما ب ت ن و ر طريقها للامان كل 「うまそうにする」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」」「」」「」」「」」」「」」「」」「」」」「」」「」」「」」」「」」」」」」「」」」「」」」」「」」」」」」 you、uh -huh. عزي لنا كنا ب ن و ل الداخل مالك مصيرها المصير مهم ايدينا 「今さらスパイスオファー」a a miracle, um. nt, kind of die,「サーフィン」「サーィン」「ン」「サーフィン」「サーフィン」「サーフィン」「サーフィン」「サーフィン」「サ العمل اجمل غ ل ل ى ازمى ل ت ح ي ة العمل اغلى جديه تقدموها للزعيم في كل عام 「パッドマン」<音楽>「パッドマン」<音楽>「パッドマ ب ع د ي ن ة شعب طائر لا ينام م ن ط ل ق صوت المخلصون يشدو تحيه لليد العاشر ل ل ث و ر ة وقائد هذه ا ل ث و ر ة غنت ل ل م ح ب ة و ا ل ا خ و ة والسلام وشدت بصوتها العميق الذي ينقذ الى شغف القلوب ه ذ ذلك الذي ا الحلو النجم شدو الري... من